واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 القُوَّمَنَّ مَكَانَ ضِيقٌ قَرْنٍ دَعُوهُنَّ لِكَثُبورٍ لا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبوراً وَحِدَةَ وَدَعُ ثُبوراً كَثِيراً قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلدِ الَّتِي يُؤْدَى الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً صيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ان انتم اضللتم عبادي فيقول ان انتم اضللتم صلوا سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم برا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا